أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات cehra fetaliati in السموات والأرض وما بينهما ورب المشرق إن سماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظاً من كل شيء إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد Duha olun, el acibete ve ve وَإِذَا رَأَوْا آيَتَهِ يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا All right. بيتك. <تصفيق> وَأَخْوَانَ لَمَّا ضَرَبُوهُمْ عَلَى the kana lana فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا يستكبرون ويقولون يئنا لتاركون بل جاء بِالْحَقِّ قَوِيٌّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّ كُمْ لَدَائِقُ الْعَذَابِ What ma I doing allô no. فَأَخَذُوا لَبَابَهُمْ عَلَى بعض no and I Amin. ذلك خير نزلا أم شجرة الزق إنا جعلناها فتنة لغاية إن إنها شجرة تخرج في أصل تخرج في أصل الجحيم. طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينَ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَا tomma in fuzlor ka Altyazı جئين زين فادولوا عنه مدبرين فراض إله tepkron feraza aleyhim rabbem bil Tağbudun ma tenhipun ve Allahu Ve aradu bihi keedam feja'alnahu とか<音声> فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِّ صدقت الرؤيا وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا نجزي المحسنين إنها أولم بين، وفداه به ذبح عظيم، Yeah. <laughs> dena khu fil akhirin salamun ala كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المحسنين Vebşername bi ishaq, Vebşername وَبَارَكْنَا عَلَيْكِ وَعَلَى إسحاقِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ مَا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمْ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا مُولًى لِّلَّهِ وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَأَنَّ هَٰذِهِ هُمُ الْكِتَابُ الْمُسْتَبِينُ وَهَٰذِهِ وَتَرَكْنَا <تصفيق> لَهُمْ فِي المؤمنين وإن الياس لمن المرسلين إذ قال لقومه تَقُون أتَدَعُونَ بَلاءَ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِ Allah haram ku Muram ve فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآلَيْهِ سلام على إلياسين إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وَإِنَّ لُوطًا مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ جَاءَ نُوحًا أَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ثم <تصفيق> دمرنا الآخرين وإن لا تمرون عليهم مصبحين، وبالليل أفلت أقل. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدَحَظِينَ فَالتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْ لا وَنُولَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ للنبي سفي بطنه الى يوم العثور فنهبذناه بالارى وهو سقيم Vam bten alayişi Uh, he does وَلَقَدْ عَلِيَّةِ الْجِنَّةُ أَنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ وَلَقَدْ عَلِمَتْ الْجِنَّةُ la hum إنكم وما تعبدون ما أنتم عليك بفراتي مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إلا من هو İzlediğiniz için 1 لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلماتنا لابدنا المرسلين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم له المنصور وَإِنَّ جندنا له الغالبون فتول عنهم حتى تَحِينُوا وَأَبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يَوْمَئِذٍ يُسِيرُونَ أَفَمِنْ وَفَيُبَصِّرُونَ تَبَّحَّنَا رَبَّكَ رَبَّ الْعِزَّةِ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 استمعتم لتلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الحميد بالجين من قرية الفرفرية الطنوز هطاي من سورة الصافات لروح أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين الفاتحة